يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط كونوا قوامين بالقسط شهداء لله شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن وليا فقيرا فالله اولاه فلا تتبعوا الهوى أن تعزلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون قبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على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 كفرو ثم زادوا خفرا ثم زادوا خفرا لم يكن لله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشير للمنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يستخدون الكافرين أونيا فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يفوض والكافرين في جهنم جميعا